بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وجل وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعِيَكُمْ لَا إِنَّ سَعِيَكُمْ لَا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَتَعْنُو وَيَسْتغِيرُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَثِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَثِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ رَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وُقُ نَارًا تَلظَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى تولى الذي كذب وتولى وس يجنبها الأتقى وس الذي يأتي ماله يتذكر وما ل أحد عنده من نعمة تجزى وما ل أحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى، إلا بتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى، ولا سوف يرضى.